اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة فما تؤمن نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصار يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداخل يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وطالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مخلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فجعلنا الأرضعين فالتقمناء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودس وحملناه على ذات ص تجرريبيعيوننا تجر بعيوننا جز أن من كان كف ولاقدططناها آيةف من مكر فكيفَ كان عذا ب ونضور أَلَقَدْ اسْتُهْنِقَ الْقُرْآنُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قعر فكيف كان عذاري ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنزر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا, إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر علي من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَاتَّقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِكْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا ان اوزنا عليهم صيحه واحده ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا فكانوا كهش محتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر كذبت قوم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 تَمَرُّبٌ نُذُرٌ وَلَقَدْ رَوَدُوا وَلَقَدْ رَوَدُهُمْ ضَيْفِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ استغفر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر ولقد جاءنا في العون نذر كذبوا بايه عزيز مقتدر أكفاركم خير أولئك أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر